وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ وجا ألك صفا صفا ودين أيوم إذن بجهنم ودين أيوم إذن بجهنم يوم يتذكر الإنسان يوم إذن يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وفا وجهي ايوم اذ بجهنم وجهي ايوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الانسان يوم يتذكر الانسان وان الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة إرجع ربك راضيا مرضيا إرجع إلى ربك راضيا مرضيا